لغد واتقوا الله ان الله كبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فاتىهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يَسْتَوِي أصحابُ النَّارِ وَأصحابُ الجَنَّةِ أصحابُ الجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ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 سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللهُ الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ اللَّذِى ذُو الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ